بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ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 أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إليهم فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعاقلون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَو أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فاعِلِينَ بل نقذف بالحق عن الباطل فيدمغه فإذا هو أزاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشَرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ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 118. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون 119. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه, إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا نفعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه بلعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنھُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أو لم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا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 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مَاتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ والخير في إثناه ونبلوك بالشر والخير في إثنتة وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجهم النار حين لا يكفون عوجهم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون.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 قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ منا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 ليقولن يا, لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آبا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 117. قال رَبُّ ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين 118. وتالله لأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فَجَعَلَ لَهُمْ إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لعلهم, لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَانْصُرُوا أَلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُنِّي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ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 وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمته يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وَإِقَامَ الصلاة وَإِقَامَ الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له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 وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصلكم من بأسكم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 وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسмаيل وإدريس وذلكل كلهم من الصابرين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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات، ويدعون نار غب ورهباء. كانوا لنا خاشعين، والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وبنها آية للعالمين. إن هذه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 وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَا أُولَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ فيها زفير، لهم فيها زفير، وهم فيها لا يسمعون. اللهم إجني إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون.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 ما كنا فاعلين إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها. حسيسها ام اجنبيا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع لا يحزن حزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما نطوي السماء كضيّس جلي للكتب ك طيس للكتب كما بدنا كما بدنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا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 اين انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل على سواء وان ادري اقريب ان بعيد ما توعدون